الذي خلقك فسوَاك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون إن 119. وإن الأبرار لفي نعيم 110. وإن الفجار لفي جحيم 111. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين 112. وما أدراك ما يوم الدين 113. ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله